شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة جيتك إلهي وقلبي املاه الحنين جيتك إلهي وقلبي املاه الحنين خاضع ذليل من كسر حان الجبين نعم إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في الملام أنه يذبح ابنه، فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق، عزم على أن يفعل هذا الأمر أن يذبح ابنه الوحيد في ذلك الوقت. لما وصل إلى منا خلاص الآن عزم أن يذبحه هنا. لما وصل إلى مكان جمرة العقبة جمرة الصغرى جاءه الشيطان هكذا في الرواية جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له كيف تذبح ابنك؟ فما زال الشيطان يوسوس. وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار فاتبه أن هذا من الشيطان وأخذ سبع حصيات ورأى الشيطان عندها فرمعه بسبع حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه واستمر في المشي حتى وصل إلى العقب الوسطى فرجع بنفس الوسوسة يكررها فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى العقبة الكبرى هناك فجاء الشيطان يوسوس بشدة آخر فرصة له فهنا أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فسلم الولد وسلم الوالد استسلما تماما لا جدال لا اعتراض لا نقاش إذن السر في الذبح هو إثبات الطاع الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام لماذا سبع حصيات؟ لأن إبراهيم رما سبع مرات هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العبود؟ أمامنا كلا لم يثبت هذا إطلاقا ما في شيطان يربط ولا غيره هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام أي بسم الله والله أكبر نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك ابونا إبراهيم بسم الله والله أكبر نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام بسم الله والله أكبر نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا وانما سنرد عليك بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد بسم الله والله أكبر إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان وسوس لنا نؤخرها ردنا أن نبادر إليها بسم الله والله أكبر إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان وسوس ردنا أعوذ بالله بسم الله والله أكبر فنقطع كل دابر للشيطان فهذا ما وراء الرمي وما وراء الدبح نعم ليل ربي أنا اتعيالي كل غالي وكل ثمين كل